بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب لي قال يا قوم اني لكم نذير مبين نعبد الله واتقوه واطيعون وَأَطِيعُونِي يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَهُ وَنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا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 ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُم إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا <تصفيق>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 والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سهلا فجاجا قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وَقَالُوا لَا تَنذُرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدْعُ نُدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ ضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطَوا قَاعِدُونَ دَخِلُونَ نَارًا فَأَدْخِلُونَا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ